تكلمنا عن ح ق ي ق ة ا ل ف ت ن ة في المحور الاول, الأول, الأول وقفه مع عنوان الموضوع وتكلمنا فيه عن ح ق ي ق ة ا ل ف ت ن ة هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل الامر الأول أمر الثاني م ش ا ب ه ة ا ل ف ت ن ة للبلاء من حيث الاستعمال ا ل أ م ر الثالث ح ق ي ق ة الشبهات الأمر الرابع اخباره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بظهور الفتن الأمر الخامس الواجب أ م الخامس ر ا ل عند ظهور الفتن ا ل أ م ر السادس معنى القواعد والعظات ا ل أ م ر السابع الفوائد ا ل م س ت ف ا د ة من السير عند حلول الفتن على قواعد ل ل س ن ثم انتقلنا إ ل ى الحديث عن المحور الثاني وهو في ذكري هذه في ذكر القاعده و و ذ ه الاولى ع مرت معنا كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن م ض ل ة ومصائب وبلايا ف ي م ا كسبت ايدينا ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة تجنب الفتن ا ل م ض ل ة ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة الحذر من الغلو في ذكر أ ح ا د ي ث الفتن في زمن、الهزينة. القاعده الخامسة اليقين والثقة ل بنصر الله لأهل السابعه إ ي الشيء م الحكم ا والقائد الثالثة فرعا والقائد ن عن تصوره على ل العناية ب ف ق المرجع العلماء والقائد الثامنة ونقصد به ترسيخ ا ل إ ي م ا ن في القلب أ و الفرار إ ل ى الله عز وجل وهي ا ل ق ا ع د ة التي ر أ ي ن ا ه ا في ا ل ح ص ة التي مضت الايمان ق ل ب أو ل إلى الله عز وجل بالنسبة لأسئلة ف ف ر ر ا عز هذه السلسلة لا أقبل إلا سؤالة أقبل تعلق بالدرس لكي لا يعني تتشت في ي في, في القلب ح التي الترفيخ الإيمان مضى أ و الفرار إ ل ى الله عز وجل رأينا أنه في زمن الفتن المضلة وفي زمن ت غ ي ر ا ل أ ح و ا ل وكثره الشبهات ينبغي على المرء ان يرجع إ ل ى الله عز وجل أ وان أن يفر إلى ل ل وتعالى ه تبارك و أ يرسخ ا ل إ ي م ا ن في قلبه و أ ن يكثر من الطاعات والعبادات وذكرنا كلام اهل العلم في ذلك وذكرنا قبله كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفض في يعني العبادة في زمن العبادة الفتن الهرج في زمن وراينا أ ه م ي ة الدعاء ا ل خ ا ص ة من ج م ل ة هذه العبادات وتكلمنا كذلك عن الصبر في زمن الفتن هناك أمر هو هناك عن الصبر مرة معنا تكلمنا عن عن الحقيقة الصبر الصبر الصبر أمر أمر متفرع مرة متفرع في وهو ا ل ق ا ع د ة ا ل ت ا س ع ة التي سنقف معها في هذه القصه إ ن شاء الله و تبارك وتعالى ح تكلمنا ر عموا من وأنه الأمور تكلمنا ينبغي ي في ه ا الله ز ل ف عن الصبر ولا ي عموما قولنا أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يستشعر ا ل ل ه الذي هو فيه والحاله التي هو فيها لكن هذا لا يلزم منه أ ل ا نصبر والصبر لا يلزم منه أ ل ا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه من ا ل أ م و ر التي تتفرع عن الصبر الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور ف ت ن ا ل م ض ل ة والشبهات وذلك القاعدة, القاعدة التاسعة الذي سنقف معها إن شاء الله وتعالى. الصبر ذ ي سنقف قبرة معها وتعالى الله شاء ا إن ل على حفظ ا ل ن س ا ن وكفه عند ظهور الفتن ا ل م ض ل ة و ا ل ش و ا ت قبل يعني بسطنا ل ح ق ي ق ة هذه ا ل ق ا ع د ة وبيانها لا يعني هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتكلم إ ذ ا كان ا ل أ م ر واضح لا فهذا شيء والذي سنتكلم عنه شيء آ خ ر فعموما ا ل إ ن س ا ن عندما تشتبه عنده ل ي ه ع ا ل أ م و ر لا يجوز له الكلام حتى يتثبت ويتحقق و ي ت أ ك د هذا ا ل أ م ر في زمن الفتن لكن إ ذ ا كان ا ل أ م ر واضحا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة أ و من ا ل ن ا ا ح ي ة ل و ا ق ع ي ة الأمر واضح بيجري في فيجب الكلام إ ذ ا كان ا ل أ م ر بضوابطه وبشروطه فالكلام عندما نتكلم عن الصبر على حفظ في عندما الصبر اللسان الفتاة نتكلم على زمن عن لا يعني كذلك لا ي ق ه ل الكلام أ ل ا يتكلم المتكلم إ ذ ا كان ا ل أ م ر واضحا و إ ذ ا توفر ا ل شروط و وضوحا لكن يجلب على الناس في زمن ف ت ن ا ل م ض ل ة و عندما ت ظ ه ر الشبعات و يكثر القيل و القال و تغير ت ا ل أ ح و ا ل يكثر على الناس الكلام في تلك الفتن دون تتبسي هذا يجلب على الناس والامور تكون مشتبهه ة ل ذ ب في ذلك زمن ا ل في, في, في حصل حصل حصل زمن <تصفيق> الاستعجام والصور وأن لا يتكلم الإنسان إلا يتبينه ويتحقبه نجد العكس زمن فتن التغيرات ي يغلب على الناس القيل والقال ويتكلم من هبه ودبه بل تجد العلماء يسكتون و ا ل ع م يتكلمون تنقلب الموازين والمعايير لما الانسان خ ا ص ئ هذا الامر يعم في سائر ا ل أ ح و ا ل وفي سائر ا ل أ ز م ن ه وفي سائر ا ل أ م ك ا ن لكن ي ت أ ك د ا ل أ م ر في زمن الفتن عندما تظهر الشبهات ت خ ت ل ف الاحوال ويكون زمن زمن المحن والمحن ي ت أ ك د حفظ النزهه لان الغالب في مثل هذه, الأمور مثل هذه الاحوال تكون الامور مشتبهه ذ ه عنها الله القاعدة التي سنتكلم عنها إن شاء طبارك وتعالى الصبر سنتكلم إن على النسان حفظ وردت ك ف ه ه عند ظ و الفتن احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من آ ف ا ت ا ل ن س ا ن في اوقات م خ ص و ص ة الأحاديث في آفات التحذير من أزمان الفتن مما يدل على أ ن ا ل أ م ر ي ت أ ك د في زمن الفتن في زمن الفتن ي ت أ ك د حفظ ا ل ل س ا ن إ ل ا عندما يتبكر الامر ويصير ب ي ر ا واضحا لنوردك احاديث عن النبي عليه ا ل س ل ا م في بيان آ ف ة اللسان في زمن الفتن من ذلك ما جاء عن عبد الله بن ع م ر رضي الله عنه و ارضاه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم إ ذ ذكروا الفتنه اذ ذكروا الفتنه ام ذكرت عنده قال أ ي ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا ر أ ي ت م الناس قد مرجت عهودهم وخفت أ م ا ن ا ت ه م وكانوا هكذا ثم شبك النبي عليهم ا ل ص بين اصابعي قال فقلت إليه, اليه فقلت كيف أ ف ع ل عند ذلك جعلني الله في ذ ل ك قال أ ل ز م ب ي ن ك و أ م ل ك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بامر خاصه نفسك ودع عنك امر العامه فلذلك المتتبع والناظر في كتب الحديث يجب اهل العلم يذكرون هذا الحديث في كتب الفتن يذكرون هذا الحديث في الحديث هذا هذا كتب الفتن هذا حديث صحيح خ ر ج ه أ ب و داود في الملاحظ باب ا ل أ م ر و ا ل ن ع ي و ا ل و ض و لها و و ض ع ا ل إ م ا م بداود في سننه والحديث أ خ ر ج ه كذلك ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده ي الحاكم وقال صحيح ا ل ا س ن ا م ووفقه الذهبي وقال المنذرين و ا ل ع ر ا ق سنده حسن كما نقلوا عنهما ا ل و ن ا و رحمه الله في السيد القديم واقرهما وصححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وكذلك العلام ورحمة بن شاكر رحمه الله عليه الحديث ا الصحيح لا غبار عليه قال ا ل شمس الحق العظيم اذان رحمه الله في عون المعبود ويشرح ح هذا ا ل ي ث قال قوله و أ م ل ك و أ م ل ك عليك لسانك بمعنى ا ل ش د ة و ا ل إ ح ك ا م أ ي أ م س ك عليك لسانك ولا تتكلم في أ ح و ا ل الناس لئلا أ ي ب ذ و ك لألا ي ب ذ وعليك ك و ب أ م ر خ ا ص ة نفسك وضع عنك أ م ر ا ل ع ا م أ ي إ ل ز م أ م ر نفسك واحفظ دينك و ت و ك ل ن ا س ولا تتبع ماء ا ل ع ا م وهذا قال ر ح م ه الله وهذا ر خ ص ة في ترك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر إ ذ ا كثر ا ل أ ش ر ا ر وضعف الاخيار هذا كلام ليس على إ ل ا ل م معنا الكلام عن الأمر عن والنهي بالمعروف المنكر فصلنا المثلة ماذا يتكلم يحجب معنا التفصيل وماذا قوله هذه أهل رحمه الله, عندنا قوله رحمه الله ولا تتكلم في تعالى إنسانا يحجب رحمه الشائد عندنا ففي زمن الفتر ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحفظ لسانه وان لا يتكلم وان لا يكثر من القيل والقهر و أ ن يشتغل بنفسه ولا يعني هذا كر ا ل و ع ي أن ل الا يقيم ك و ح د منا و يقوم كل واحد منا بما يجب بما يجب عليه وهذا المناوي رحمه الله في صيد القدير يقول رحمه الله وأملك عليك لسانه <تصفيق> قال معناه احفظه و ص ن ه ولا تجره إ ل ا فيما نتق لا عليك أ و امسكه عما لا يهلك اصبروا اصبروا العلم العلم يحتاج الى الصبر <تصفيق> ما ينبغي لطالب العلم الخاص أ ن يضجر من نقول العلماء هذه ا ل م س أ ل ة اكررها ل أ ن الكلام يكثر ك ث ر ة النقول و ك ث ر ة كذا يعني بطريقه العلماء、وبعدها. وما يقول ا ل ق ر د ي خ ي م ه الله ت ب ا ر وتعالى من ا ل ب ر ك ة أ ع ز ا ل كلام إ ل ا ل ه ه ل أ ن طالب العلم ا يجوز له أ ن يستقم لا ي ج ز لو ان ي س ت ق ر وينقل كلام العلماء مع الفهم والدلائل فالطالب ما ينبغي أ ن يضرب مثل هذا ي س ت ق ي قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله قال لصاحبه الربيع يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعني ف إ ن ك إ ذ ا تكلمت ب ا ل ك ل م ة ملكتك ولم تملكها هذا الكلام عبر عنه ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى في الدار وذوي تبير اخر قال الإمام رحمه الله الكلام إ م م عبدالقيم رحيمه ا الله ا ل أ س ي ر ك ف إ ذ ا خرج من فيك صرت أ ن ت أ س ي ر ه يلزم إ ذ ن أ ن ي ت ج ب ت قبل ان يتكلم وليس يحسب عليه ذلك الكلام يحسب عليه ذلك الكلام و خ ا ص ة في زمن فدا ي زمن ف في زمن حتى يتبين ا ل أ م ر ويتحقق إش؟ ويتحقق ا ل أ م ر و ي ن خ ل في ع ل و م الصبر ي ن ل في ع ل و م الصبر ن س ا ن في زمن الفدا ا ل م ض ل ة التثبت والتبين إ ذ ن عندما ن ت ك ل م أ ن ه من القواعد التي قراها م ل ع ل م في زمن جدا وظهور الشبهات ق ض ي ة الصور على حفظ النساء و انشاته مما ي ق ض ل في عموم ذلك التتبدل التبين وصلنا و في ص ف والتبين إلا أن فصلنا فيه في سلسله ا ل ب د ع القواعد العلماء وما هي ا ل ق ص و ل التي يقوم عليها باه التثبت والتبين مره معنا هذا لا أ ع ي د ه لكن أ ش ي ر هنا الى انه مما ي ظ م ن في عموم ا ل ف ر على إ ن س ا ن اللسان في زمن ف ت ن التثبت زمن ف ت ن ي ت أ ك د التثبت والتبين قبل إ ش ا ع ة الكلام قبل إ ش ا ع ة الكلام ل أ ن المستعجل بلسانه يدل على أ ن ه ليس بعاقل مر معنى هذا كلام من القيم ان ا ل إ ن س ا ن عندما لا يتسبب ويستعجل ويتصرع في ه قولهما هذا دليل على ان ي س ب ع الى ق العاقل م ش ج ل ولا ينظر إ ل ى الحال فقط بل ينظر إ ل ى الحال و إ ل ى المال ع هذا دليل على الفقه كما ينظر ا ل ش ا ط ب في ا ل م و ا ف ق ة ت دائما النظر المرء لا يكون في الحال نعم ينظر في الحال وينظر في المال ع ي ن ظ ر في ا ل ع و ا ق هذا الكلام. اذن ل ل ك ا م إ مما يدخل في عموم الصور على حفظ اللسان في زمن الفتن قضيه ا الحديث جيش التثبت ا ل وعوب في التبن ف ن ة ا ا ب ل ت في ا ل ف ت ن ة قال صاحب كتاب أ ي س ر التفاسير ويشرح أ و يفسر هذه ا ل آ ي ة أ و قول الله تبارك وتعالى الذين آ م ن و ا جاء ب ف ا س ق و ا ل ا ي ة ا ل م ع ر و ف ة قال قال هذه ا ل آ ي ة ع ا م ة و ق ا ع د ة أ س ا س ي ة ه ا م ة فعلى الفرد والجماعه والدوله ان لا يقبلوا من ا ل أ خ ب ا ر التي تنقل إ ل ي ه م ولم يعلموا بمقتضاها الا بعد التثبت والتبين الصحيح ك ر ا ه ي ة أ ن يصيبوا فرضا أ و ج م ا ع ة بصدق بدون موجب لذلك ولا مقتضى إ ل ا ق ا ل ت سوء و ف ر ي ه قد يريد بها صاحبها م ن ت ع ه لنفسه ب ج ل ب م ص ل ح ة أ و د ب ع مضره عنه ف ا ل أ خ ذ ب م ب د أ ا ل ت ت ب ت والتبين عند سماع خبر من شخص لم يعرف بالتقوى و ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ك ا م ل ة و ا ل ع د ا ل ة ا ل ت ا م ة واجب صودا ل ك ر ا م ة ا ل أ ف ر ا ط و ح م ا ي ة ل أ ر و ا ح ه م و أ م و ا ل ه م اذا باب أ و قاعده التثبت ورد ل فيها بحمد الله رساله ن س أ ل الله أ ن يوفق على اتمامها ق ا ع د ة الخيار في قبول أ خ ل ا ص قاعده ة ي ق التثبت ع د وقاعده التدين إ ذ ع القول في زمن ف ت ن له ضوابط فليس كل مقال يبدو لنا حسنا نظهره و ذ ي م ق ط ه مهمه ليس بمجرد أ ن القول حسن تبديد لا فليس كل ما يعلم يقال كما كان يقول الامام مالك رحمه الله ينبغي أن ننظر هل إ ب د ا ء هذا القول اظهاره و إ ش ا ع ت ه بين الناس هل به م ص ل ح ة أ و لا وهل الناس ينفعهم هذا الكلام فقد يكون ك ل ا م ك م ا ق ل ن ا في ذاته ح ب وفي نفسه ح س ر لكن إ ل ا أ ن المصلحه لا تقتل بذلك في او ر أ أ ن الناس هؤلاء الناس الذين تريد أ ن ت أ ن ت و د فيه هذا الكلام بماذا ينفعه من ذلك الكلام لا بد ان ننظر لهذا ا ل ن و ق ف ليس بمجرد أ ن الكلام حفر في ذاته أ و صحيح يبده ا ل إ ن س ا ن لا لا بد أ ن نتثبت وينظر و ن إ ل ى ذلك نظر المصالح ا ر ع ي ه هل في ب د ي ذلك الكلام قديما في فتنه الجرح والتعليم يكون شخص مجرح فادي أ ن ا مثلا شخص مجرح ليس ا ع ر ب عند ا ل و ونعرفه مثلا أ ن ت م لا تعرفونه لا تستمعون إ ل ى الوصف قد يكون فعلا شخص ينبغي ويجب ان ينوضح ل ك ن أنتم ه ذ ا الشخص لا ت ع ر ف و ن ه ويطلب ل احد ي ت ا ث ر منه و أ س ر ب ه ولدت م و ج و د ة عندك أ ي ن ا ل م ط ل ح سرعي في ذكري هذا صنعه بعض الشباب وبعض ا ل د و أو ا الأساس هذا في الكلام لقاعدة إلى مخرج معروفة يخرج نخرج ب د إذا لم ع ر و في إلى ذلك لا ا ل ا ع ع ا ا القلوب ت ه ض ي ف ة وشبه يعرفونه هم خطار لا فلما تتذكره وهكذا أ م و ر و ا ق ع ة في ا ل أ م ة في تد امر ل ل ن يعني ا س أ بعيد عنه أ ن ت أ ت ي أ ن ت وتصبره قد يكون ح ز ن وقد يكون ص ع ي ب في نفسه لكن ا ل م ص ل ح ة لا تقتضي اظهارها وعلى هذا يخرج ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة عند العلماء س ت ا ت معنا ق ا ع د ة أ ن ه قد يكتم العلم للمصلحه ا ل ش ر ع ي الشرعية إ ذ ن القول في زمن الفتن له مراهق فليس كل مقال ي ب د لنا حسن اظهره ل أ ن ا ل ف ت ن ة قولك فيها دون تحقق ودون م ر ا ع ا ة للمصلحه الشرعيه يترتب عليه أ م و ر ه قال الحافظ ا ل م ت ث ي ر رحمه الله, في تفسير قول الله عز وجل واذا ل جاءهم أ م ر من ا ل أ م ن أ و الخوف أ ذ ا ه م م م ع ن ى هذه ا ل آ ي ة لما تكلمنا عن فقه المرجعيه قاعده فقه المرجعيه حافظ كذبه الكلام عظيم عند تفسيره لهذه ا ل آ ي ة قال رحمه الله وقوله و إ ذ ا جاءكم أ م ر من ا ل أ م ن أ و الخوف أ ذ اذاعوا ع و ا به أ به أ ي أ ش ه ر و ا و ك ذ ب ت و ه في الناس قال إ ن ك ا ر انكار ل ح ا على من يبادر إ ل ى ا ل أ م و ر قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها ص ح ة وقد يكثر زمن ا ل ف ت كثير من الكلام يشاع بين الناس في زمن الشبهات والفتن لا حقيقه له نصح لكن ب ط ب ي ع ة ع ا م ة الناس يعجبهم نقل ا ل أ خ ب ا ر في زمن الفتن خاصه ي ع ج ب م ه ذ اذا إ قال وقد لا يكون لها ص ح ة وقد قال مسلم في م ق د م ة صحيحيه ثم ذكر سنده قال عن أ ب ي م ر ي ر ه رضي الله عنه عن النبي ع ل ي اسم قال كفى بالمرء كذبا أ ن يحدث بكل ما سمع إ ل ى أ ن قال رحمه الله في الصحيحين عن المغيره بن ش ع ب ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى عن قيل وقال قال الحافظ بن كثير أ ي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير ت ت ب ت ولا ت ذ ب ر ولا تدين اذن لا بد من ق ض ي ت ش ت ت ب ت و تدين أ ذ ا الامر ينبغي ان نكون عاليه كفانا من الكلام لا تتكلم الا فيما تتحققه شرعا ما عند التحقق ما عند الدراسه اصمت واسكت وجد الله ان تكلم بهم سكت بهم هناك طائفه من الناس نفعهم للدعوه للسكوت طائفه نفعه هذه هي السكوت الصمت هذه عبادته تجاه هذه الدعوه ا ل م ب ا ر ك ل أ ن هناك من الناس من, من يرفع الدعوه من الناس من ترفعه الدعوه ع ا ل ى وعلى الدعوه ك ث ر ت الكلام و ا ل ا ن ت ق ا د ه ولا يفعل شيء يبني يدعو يتكلم لا يفعل شيء و ي ت ك ل فيخذ ا لا إ ن س ن إيش؟ فالفيضة قلاقة بد ي ن الناس نتخذ إذا من التثبت و التبين. التبين الا نتكلم قولنا ث ب في موضع الكلام هذا ا ل شيء أو اخر اذا تبين ا ل أ م ر وتحقق بالضاره والشروط ا ل ش ر ع ي ة لا بد من الكلام لا و د أ ن هذا المكان يقول في في آفتان وفي آفتان ان ي ر ى ن ل ن س ا ء و ه ذ ا ا ل إ م اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال وفي ا ل ر سؤال ا خ وفي ا ل س ا خ آ ف ت ا ن ع ظ ي م ل ا خ إ ح د ا ه م ا ل م ي خ ل ص من ا ل أ خ ر ى م سؤال اخر س ك ا ل اخر سؤال اخر قال ايه الكلام الكلام في حد ذاته ايه قال آ ي ه الكلام وايه السكوت وقد يكون كل منهما اعظم اثما من الاخرى في وقتها شوف لغتها مقيده في وقتها في وقت ي ج م ايش الكلام ب ض ا ب ط يشعر في وقت ايش ولا ا يجب ي سوف ي ك و م هناك الكلام من ي ل ر ح م ه ا ل ل ه يجب ان ذ يكون ما ر ح ي هناك م الكلام جوابها ب س من الرحمه والله يجب ان يكون ل هناك الكلام بضوابطه من هو ا ل ر ح م ة فالساكت ك ت ا عن الحق شيطان اخرس وقلنا هذا كلام م س ت ف ي د عن ا ل س ب إ ي ش قيده لان قلنا من ي م كلام ا ل ش ا ط أنه ف ي ح ي ن ا ل ي ر ه والصمت والسكوت وذكركم ا ل أ ث ر اثر عمر م ن عم العبيد لما وصف ا ل ص ح ا ب ل عن علمي سكتوا وكفوا اذا هناك ح ا ل ة يصلح بها ا ل ص م ت السكوت والكف و عدم الكلام ولذلك كلام سلف الساكت عن الحق شيطان اخر تقيده الساكت هوى أ و ل م ص ل ح ة نفسه أ م ا الساكت ح ك م ة الساكت علما ساكت م ر ا ع ا ة ل ل م ص ا ي ا الصحيح ما يدخل في هذا ا ل ك ل ا م فلا بد أ ن تجمع كلام العلماء ثم تنظر فيه نظرا سدينا و ا الحق الشيطان إذا عن عن الشيطان الأخرص الأخرص إذا مقاعد مراعب فالساكتوا لله المرء بين المداهنة وإيش والمدارات قد مر معنا فصلنا في هذه النساء في بعض الدرس و فالمدارات من أ خ ل ا ق ا ل إ ي م ا ن كما يقول القرغبي رحمه الله إ ذ ا ق ا ل م ر ا ء ا ل مداهم اذا لم يكف على نفسه والمتكلم بالباطل هذا المتكلم من هذا افه لان المتكلم بحق بعد التبين وبعد التثبت والنظر الشرعي هل المصلح الكلام أ و الاشجار قال والمتكلم بالباطل ش ي ط ا ن ا ل ل ه و لذلك عندما ياتيك ادم ويعمم اشتاق د ع ل م ا ء ساكتين ساكت العقل و ك ل المتكلم بالباطل ش ي ط ا ن ا ل ل ه إ ذ ا انت ع ر ي متى اقول هذه ومتى اقول هذه إ ذ ا لكل كلام مجال معين هذه من أ ع ظ م ا ل أ م و ر التي انبه عليها طلبك لي راكبت كل ح ف ا ل ق و ا ع د ا ل د ن ي ه كامله لكن إ ذ ا لم تعرف مجال ا ل ق ا ئ ل ة ت ش فهمها مجالها تخدم خبط عشوائي في ا ل ع ي ن ق ا ئ ل ة صغير فلا حظ <وحضب. تصفيق> <تصفيق> لكن تفهم هل ق ا ئ ل ة اعرف مجالها اعرف ش مجالها إ ذ ا قال والمتكلم ا بالباطل شيطان الله عاقل لله و أ ك ث ر الخلق منحرف في كلامه وسكوده فهم بين هذين النوعين و أ ه ل ا ل وسط وهم أ ه ل الصراط المستقيم كفوا أ ل س ن ت ه م عن الباطل و أ ط ل ق و ا فيما يعود عليهم نفعه في ا ل آ خ ر ة فلا ترى أ ح د ه م يتكلم ب ك ل م ة تذهب عليه ضائعا ا ل المرفع فضلا ان تضره في اخرته وان ا لم ع ب تاتي يوم القيامه بحسنات امتار ل أ الجمال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها وياتي بسيئات امتار ل أ الجمال فيجد لسانه قد هدمها من كثره ذكر الله ومتصل به <تصفيق> <تصفيق> فلا اروع أ ن سمعنا أ ب ا ه ر ي ر ة رضي الله عنه يقول ح ف ب ت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين اما أ ح د ه م ا ف ب ت د ت أ ي نشرته وارهدته للناس وحذفت به الناس و أ م ا ا ل آ خ ر فلو بددته لقطع هذا الشرقون هذا الصحابي الجليل يعني حدث ب أ ح ا د ي ث عن النبي عليه السلام و أ م س ك عن البعض الاخر لم يحدث بيته لما الاحاديث التي أ م س ك عنها ولم يحدث بها هل هي أ ح ا د ي ث لها تعلق ب ا ل إ ح ك ا م بالحلال والحرام وانما لها تعلق ب ا ل م ل ا ش ظ بالفتن أ م س ك عنها م ر ا ع ا ة للزمن الذي كان فيه م ر ا ع ا ة للفتن ا ل إ ن س ا ن يبدا ن يمسك الحديث راوه ا ل ب خ ا ر قال الشيخ صالح الله قال أ ه ل العلم قول أ ب ي ه ر ي ر ة ل قطع هذا ا ل ح ل ق يعني أ ن ه كتب ا ل أ ح ا د ي ث التي في الفتن و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ت ي في بني أ م ي ة م ن وعي وعي وعي و ع ا وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي وعي ث لماذا؟ و ه ي أ ح ا د ي ث ر س و ل الله ع ل ي و السلام قال ا ل ش ي و ل ي س ت ف ي الأحكام ا ل ش ر ع ي ة و إ ن م ا ف ي أمر آخر لماذا كتمها؟ ل أ ج ل الا يكون هناك فتنه في الناس ولم يقل إ ن قول الحديث حق وانه لا يجوز أ ن نكتم العلم لماذا ل أ ن كتم العلم في هذا الوقت الذي تكلم فيه أ ب و ه ر ي ر ة لا بد منه لكي لا يتفرق الناس بعد أ ن اجتمعوا في عام ا ل ج م ا ع ة على معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه وعن جميع أ ص ح ا ب رسول الله صلى ا ل ل ا عليه و س ل صحابي ان ل امسك تحدش الفتن. صار إلى إ كذلك هذا ا الله م رحمه ذهب في ي في السير ر الإعلام نبلاء من ه و أبو يقول ل قال كان ربكيث غريرة رب عن د أبي غريرة ي لم ف ت ح ه ي ع ن ي من ا ل ع ف ي السير ي ن قال الذهبي معلقا قلت هذا دال على جواز كتمان بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي تحرك ف ت ن ة في الاصول أو الفروع. كلام عظيم. قال رحمه الله. او ل ر الفروع م عظيم ا رحمه الأحاديث الله هذا قلت كتمان الذي ت ن ة في ف الأصول ا أو أو أما والذنب المدح قال حديث أ م ا حديث يتعلق بحل ا ل ا ص ح ا ر فلا يحل كتمانه بوجه ف إ ن ه من البينات و ا ل ه ل ى وفي صحيح البخاري الله عنه حدثوا الناس بما ت ع ل ف و ن ودعوا ما ينكرون اتحبون ان يكذب الله الرسول قال وكذا قال ا ل ذ ه ل وكذا لو ب س أ ب و هريره ذلك الوعاء لاوذي بل ل ق ت في ذ ك ر ه ذ ا ق ا لو ك متى ابوه غ ي ر د ذلك الوعاء لاوذي بل لقتل ولكن العارف دائما طالب ا ل ع ب ر عندما ينظر في كلام العلماء ينظر هل كلامه خرج مخرج النوع أ و خرج مخرج التعيين تجد احيانا كلامك المخرج بالنواه ثم ياتي و ي خ ي ر ه هذا ي ك ت ب في كلام الاسلام الديني يعمم ثم يتكلم عن المعين تصور شخص ع ا ل م حدث ب أ ح ا د ي ث م ث ل او أ ب أ م ر ما يكون من ا ل ح ا د ي ث مثلا ب أ م ر ما ينبغي أ ن يحدث به إ ي ش ندمه إ ذ ا كان عالما ن ج ت ه د نعم ا ل أ ف ض ل ما ينبغي ان يفعل لا مراعاه لهذه ا ل ق ا ئ م التي نتحدث ع ه ا لكن المعين دائما لك ن ف ر ق بين ح ا ل ة ا ل ا ص ل ي ة ا ن ع م ح ا ل ة الاطلاق و ح ا ل ة التعيين حاله ة التعيين إ ذ ا ك ن ا انتقل ذهب لما ت ك ل م عن ا ل أ ص ل القائم يجوز ك ت م ا ل بعض العلم ا ل م ص ل ح القائم لكن المعين قد لا يحققها بعض الناس وبعض العلماء ولكن ا ل ع ا ل م قد يؤديه اجتهاده إ ل ى أ ن ينشر الحديث الفلاني إ ح ي ا ء ل ل س ن ة فله م ا ن وله و أدب و إ ن غلط ا في اجتهاده له العلم هذا العالم, ونغير العالم. فعلى من العالم؟ غير معقول لانه لا ي ز ا أن ت ت ك ل م أ ص ل ا لكن العالي يجوز ا ل أ ص ل يتكلم في الشر ا ل ش ر ي ع ة ف إ ذ ا أ خ ط أ يرد يرد و إ ل ا إ ذ ا زوينا كل ن ا ن ت ك ل م في مثل هذا مثل ه ذ الكلام ا مثل هذه ا ل أ م و ر س ن د م أ ن س رضي الله عنه حدث الحجاج بحديث الراني فتمسك به الحجاج ثم سفك د م ا لذلك أ ن ك ر سلف عبد ل ى لكن ل ل ه عنه نقول أ د ا م ا ش ت ه ا د إ ل ى التحذير ض قال الذهبي رحمه الله وكذا لو م ث أ ب و ه ر ي ر ة ذلك لعاء ل أ و د ي بل ن قتل ولكن العالم قد يؤديه اجتهاده الحديث إلى أنسر فلنحياء وفي ل وإن الحديث كذلك عن حديث معاذ حديث قال كنت ر ب ي ف النبي عليه السلام على حمار فقال لي يا معاذ أ ت ب ع ي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله هو قال حق الله رسوله وعلم الله على العباد أن ولا نشركوا هو يأبدوه أن و ح قوله ا ل ل لا تبشرهم فيتكلون ذكر ش ي ء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند ذكره الفوائد المستفاده من هذا الحمد جواز كتمان العلم للمصلحه ة ف ي جواز كتمان العلم للمصلحة قال الشيخ محمد بن صالح السينين رحمه الله في كتابه القول المفيد عند كلام م ص ن ف هذا قال الشيخ رحمه الله قال هذه ليست على إ ط ل ا ق ه ا ن العلم الإطلاق إذا دائما العلم ليس على تأثب لانه في حالات م ع ي ن ة تقتضيها م ص ل ح ه ا ل ش ر ع ي قال هذه ليست على إ ط ل ا ق ه ا إ ذ إ ن ك ت م ا ل العلم على سبيل ا ل إ ط ل ا ق لا يجوز ل أ ن ه ليس بمصلحه ولهذا أ ك ب ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم معاذا ولم ي ق ت م ذلك و أ م ا كتمان العلم في بعض الاحوال ب ا ل ل او عن بعض ا ل أ ش خ ا ص لا على سبيل الاطلاق س ج ا ئ ز ل ل م ط ل ع ه كما كتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ذلك عن ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة خشيه أ ن يتكلوا عليه اذكر الى حديث معاذ او ما ذكره النبي عليه الصلاه و في حديث معاذ لذلك حالات معينه ة ستعيش شرعا في ا ن ك س م ا ن كنت في ب د ا ي ة الفتنه أ ذ ك ر بعض ا ل أ ح ا د ي ث ما اذكر الشاهد منه ن ا أ ذ ك ر الحديث كله وبعضهم بدا يتكلم لماذا لا يجب أ ن اقصد أ ق عدم الاتمام مراعاه النهايه ا ل ق ا ئ ل ة الحديث يكون في أ م ر معين ر أ ي ت على اقل تقدير أ ر ا ي ت انه لا ليس ل ل م ص ل ح د كثير كلمه ف أ ذ ك ر الشاهد فقيل وقيل اين المولى قيل وقيل وقيل, وقيل مراعاه لهذه ا ل ق ا ع و ئ م أن اذن ل ل ع م ا ء ي أحيانا ل ل م ص ل ح ليش صغير قد ب كتاب ن ي التوحيد ي ل ل في الخطيب ل ح ي ب و ف ي ذكر أنه مما يستفاد من ا ل حديث معه كتمان العلم بالمصلحه ر ا ئ ع في بعض الحيين بعض ا ل أ ز م ن ة بعض الحالات ا ل م ق ت ر ى شرع كتمان بدا كذلك رحمه الله مما يستفاد من هذا حين قال ج و ا و تخصيص بعض الناس ب ا ل ع ل م دون بعض ما نتكلم هذا جواز ه تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض ليس كل أ م ر شرعي ت ز ك ر ه للناس لا امور ض ع ي ن ه لا ت ب ت ه ا في الناس قرا ا ش ر ا ح وذلك ل أ ن النبي عليه السلام خص هذا العلم بمعادن دون غيره فيجوز أ ن يخصص بعض, بعض الناس بالعلم دون بعض حيث أ ن بعض الناس لو أ خ ب ر و ا بشيء من العلم لوقعوا في الفتنه ة و ذ هذه هذا ا المفتي وكالا المسألة قد يطرح سؤال ولا المفتي مراعاة لا السائل مبحث مفصل فأدم ومستفقين ومستفقين ومستفقين بكتب يبحثون يطرح لأن يفتلى رؤسون قد يجين لعل ا ل م س أ ل ة السبع ترصيب والمجال ل ي س ب م ل ا ت ه ه ذ ا فبدت هذه ا ل م س ا ل ة في كتب ا ل أ س و ب قال عبد ا ل و ا ل بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إ ن ك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إ ل ا كان لبعضهم ف ت ن ة ولذلك دائما م تتم رائد الغالبيه ة قد يكون ف ر ما يقرر هذا الكلام لكن لا عبره لعبره ب غ ا ل ب شرور ذ و ه ب غ ا ل من يجلس ل زي مثل راح هذا الكلام يليق به أ م لا وهل ا ل ض ب ط يليق أ م لا أ ن ت تحدث و ا ذ ا دائما المساجد تنضبط بهذا المنظر وعن علي رضي الله عنه والله حدد الناس بما يعرفون قط الصحابي ا ل ج ر ي ل ع ب الله بن مسعود وفي مسلم في ا ل م ق د م ة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع أ ث ر علي عند البخاري في كتاب العلم بوب علي فقال باب من خص, أو خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه ألا, الا يفهموا قال الحاضر في الفتح على أ ث ر علي سمع وبه نفسي إن شاء الله قال ا ل ح ا ف الله وفيه دليل على أ ن المتشابه لا ينبغي أ ن يذكر عند العامه ة أ ومن ر د ا ل ع ا م ة قول ا ل ف ي ه د ي ل على ل أن ا من ت ش ا لا ب ه ي ب غ ي يذكر أن عند ن العامة م و ط قول ا ل ق ابن مسعود ما أنزل محدد انت محدد, محدد. قوما حديثا لا ت ب ل و ه عقولهم إ ل ا كان ا لبعضهم فتنه وممن كره التحديث ببعض دون بعض احمد رحمه الله في الاحاديث التي ظاهرها كُرْضَ الخروج ا ثلاث الثلاث التي أحاديث ظاهروا ث ليش؟ ل ظهر على الولاده وممن كره التحديد ببعض دون بعض أ ح م د في الاحاديث ا ل ن ب ي ظاهرها الخروج على ا ل ص ط ا ر ومالك في احاديث الصفات ما كان يحب بها الامام مالك لعدم إ د ر ا ك عائمه الناس لها ما أسأل نكر الشيخ الله في صفحي الحنوين تجد كلام السلف أ ح ي ا ن ا يقولون في باب ا ل أ س م ا ء والصفات إ م ر ا ض نمرها كما جاء بلا تكييف احيانا يقولون بلا لها تفسير لها من المعاني معنى لا تفسير أ ي لا تفسر للناس المعنى ما زالت ش ب غير قائمة ما السوى إذا ا زمن ن ك يعرفون الشبهه س السعلة و ى هي لا تفسير لا كذا السعلة أحيانا بهذا قيل وقيل تفسير لكن نفسك نعلم لما غير ح ا ئ م ه بل مما ي ش م ل عليه معنى قول العلماء نمرها كما ل ل ه ومما جاء هدى أحديث من بلا ع بعض ض دون أحبث ا ح ي الذي بقى رسوله تجس ق د م عنه في ا ل ر مرى المراد ونحره ا هذا ما الفتن مديدنا ب ي يقع ن معنى وأن من عن أنه أنكر أنثي تحديث للحجاج ب قال ص ة ع ر الحافظ ن رحمه الله وضارب ذلك ان يكون ظاهر الحديث يقوي ل ب ذ ع وظاهره في ا ل أ ص ل غير مراف فالامساك عنه عند من يخشى عليه ا ل أ خ ذ بظاهره م ط ل و ب والله اعلم يعني ما يتعلق بطاعده الصبر على حفظ ا ل ر س ا ل ة وكفيه عند ظهور الفتن ا ل م ض ل ة والشباب إ ل ى طاهره اخرى ان شاء الله سعيد هذا ونقوم بهذا ا ل صرف الله عليكم وارض الله ت ع ل ى ع ن ك